أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم كل مفسي ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تعد لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسا من نو باكو الله تتبعوني احبكم الله الله هو الله قل اطيع الله قل اطيع الله ورسول تولوا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين